المحطة الأولى من خلال الآيات الشريفة السابقة تتبين لنا عظمة أولئك العباد المكرمين المستمدة من مواصفاتهم الكريمة حيث أنهم يعيشون الخشوع والتذل لله تعالى في كل أحوالهم وتقلباتهم فترى الواحد منهم غير مترفع ولا متكبر على غيره من الناس وفي نفس الوقت لا يجهل إذا ما جهل عليه بل يرد الإساءة بالإحسان والجهل بالسلام هذا في النهار